جعلنا على فلض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم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 وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أغبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن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 لتقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنراد أن يبطش بالذي هو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في لض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى لأيات منون بك ليقتنوك فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم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 من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أن انكحك إحدى بنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن تممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملج لين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لَمَّا قَضَى مُوسَى لِجَلَّ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آَنَّ سَمِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آ خبر أو جذوة من النار لعلكم تصدلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائن أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى قبل ولا تخف إنك من لا منيد أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانا من ربك إلى فرعون وملئه إن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 أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما ما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في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 من إله الغير فأوقد لي آهانا على الطين فجعل لي صرح فجعل لي صرح لعلّي أطلع إلى إله موسى وإني لا أغننه من الكاذبين واستكبره وجنوده في لض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فَأَنَّى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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الدُّولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت يديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قال يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل، قالوا ساحران تظاهرا، وقالوا إن بقلن كافرون. قل فاتوا بكتاب من عين الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل بمن اتبع هواه بغير هدى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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبوا ويذقون بالحسن السئ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ مالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى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 وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم لم ما أُيُّومَ إذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى ونآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل رابا من الليل سبذا نلا يوم القيامة من له الغير رهياتكم بضياء أ فلا تسمعون قل رأ النهار سرمدا لا يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار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 مت شهيدا فقلناها تبرهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اتْلُ عَلَيْنَا آيَاتِ اللَّهِ ۖ وَلْيَكُن لَّهُمْ ثَوَابٌ خَيْرٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَهُمْ يُحْسَنُونَ وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ لَّيْسَ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 Weykannya, Allah tidak berjaya kepada orang kafir. Tilkah Darul Aakhirah, yang kita buat untuk mereka yang tidak mahu naik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 فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجم أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك على آيات الله بعدئذ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 وإليه ترجعون